سامحوني باقي الدروس ستكون موجزة قدر الإمكان الوقت طال معنا جدا والإخوة ما شاء الله إذا الله خير أدخل علينا السرور بكلمات طيبة من المشايخ ومن الإخوة الأفاض قد أشوف الكاميرا وأخفت أعتقد أدخل علينا السرور ونسأل الله لرفع لها ندخل عليكم وعلى الجميع السرور أمين الله قال الله تعالى شهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليكم ما شاء الله راد اللهك يا شيخ محمود راد اللهك يا دكتور محمود فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي مثل ما اعتدى عليكم تمام قال واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين قال عكيم ابن ابن عباس وضحاك الصديق هو نعم والربيع بن بن أنس فعطى لما فيه انتهيت ما فيش مساحة لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة ست من الهجرة حبس المشركون عند دخول البيت والوصول إليه فمنعهم في هذه القاعدة وشألا حرام تقدام على الدخول في العام المقبل فدخلها في العام المقبل هو وهو هو ومن كان معهم من المسلمين. أخص الله منهم يعني بعد ما منعوا أدخلوا. رضينا كرزق كيف شرفتنا اليوم أستاذ, أستاذ ماجد <تصفيق> ربنا أحفظكم أنا أحسنتكم مرة ف... فكان قصاصا بأنهم منعوا منعوا من دخول الحرم فدخل الحرم ودخل رغم أنوفهم وكان فتحا وسماه الله فتحا ولذلك عمر بن خطاب لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله آمن قلت أنني سأتي البيت وسأطوف قال قلت لك هذا العام قال لا قال إذن ستأتي وسأطوف وزذلك وش قال الله جل قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن من شهر حرام أمين الأهلات وأنزل الله جل عندما قصوا ودخلوا ودخلوا من العام القابل للعمرة قال الله تعالى الشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات وخصاص وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال لماك رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو شهر الحرام إلا نغزه إلا نغزه ويرزه فإذا حضروا أقام حتى ينسرخ وهذا إسناد صحيح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله ومرضاه أنهم قتلوا وكان قد بعثوا سفيرا اختار عمر المخطاب فقال إذن يثغوا رأسي فذهب وكانت له وجاه عثمان بن عفان لكن لما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل لما نمى إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قتل بايع على على ألا يفره ما بايع النبي على الموت ما في مرة بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الموت لكن بايعها كانت على ألا يفره ان شاء الله الإخوة سجلوها بأسرها بالكلمات وستنزل لكم ان شاء الله فبايعوه على ألا على ألا, على ألا يفره وكان هذا بشهر حرام وأيضا لما فرغ من قتال هواذين يوم حني تحصن وتحصنوا بالطائف حصرها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق عندما هذه استثناء في هذا الباب قال الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات القصاص وعتمر النبي صلى الله عليه وسلم جعرانا وقسم الغنائم في حنين وكانت فيها الواقع المشهورة جدا مع الأنصار عندما قالوا يعني الرجل في قومه قسم الغنائم فيهم وما زالت دماؤهم تغطر من سيوفنا حتى أتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بسعد بن عبادة قال ما يقول القوم فنقل القوم قالوا ما أنت تقول قال إنما أنا رجل من قومي عليكم السلام وبركاته يعني أنت بعد ما أتيت يوما تغيبت اليومين بعدهما لماذا تغيبت لماذا لماذا استرسان لماذا تغيبت بعد هذين يومين لماذا قال الله تعالى شر الحرام شر الحرام والحرمات وقصاص فمن اعتاد عليكم فاعتادوا عليه من استعتاد علي هنا في قوله فمن عليه هنا فاعتدوا عليه هذه من باب المشاكلة لأن, لأن أغذي الحق وضرء الظلم ورفع الضرر هذا ليس اعتداء بحال من الأحوال ليس اعتداء بل هذه كانت من ضمن المشاكلة بسبب المشاكلة ومشاكلة لها وقع في القلب قال الله تعالى فمن اعتد عليكم فاعتدوه عليه بمثل ما اعتدى عليكم كان هذا الأمر أمر بالعدل العدل في المشركين حتى أنه أصلا يكون هناك المماثلة والموازنة دون اعتداء لما مر النبي السلام ورد أنهم مثلوا بحمزة رضي الله عنه ورضاه قال لأمثلن بسبعين منهم فأنزل الله جل في علاه فأعتد عليكم فأعتدوا عليكم بمثل ما اعتدى عليكم قال واتقوا الله وهذا مستخلد لتعالى وأنا أخاطب في عقلي من السماء وأخاطب به قال واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله تقوى الله أصلها في القلب وأساسها أسسها أساسها وتقوا الله العمل بطاعة الله وترك نحر من الله الذي فعله أقول العمل بطاعة الله على نور من الله يعني يشعل نور من الله على بصيرة يا رب يرضى عنكم أحسن الله عليك ورفع على مقامك سفرا مباركا نعم فتقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو سواب الله جمع بين المتابعة والإخلاص وان يترك ما حرم الله جل وعلا على بصيرة من الله يخشى عقاب الله, عقاب الله. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين إذن تقوى الله تستجلب معية الله جل وعلا لا بد ان نقول شوف شوف الاخ قال واتقوا الله وعلم الله مع المتقين قلنا تقوى الله تستجلب معية الله جل في علاجه. وهذه ستعطينا قاعدة قوية جدا عامة وش هي عفظك ربي اللهم الله أمين وش هي القاعدة المهمة في هذا الباب في قاعدة مهمة جدا مع التعامل في التعامل مع الله بهذه الآية قالوا اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين طيب أنا سأفعل ذلك وأنتم أيضا لابد أن تأتون بثلاثة من الإخوة أو الأخوات من أجل تسمية الدروس في اليوتيوب وترتيبها لأن الإخوة مش عارفين يستفيدوا منها فلابد أحد محتسب ثلاثة يحتسبون فيرتبون الدروس وسمونها ويرقبونها فأنت الآن أريد منك جوابا فيما قلت أعرضي على من ترينه يعني علم أنه يستطيع أن أن يساهم في هذا وله إن شاء الله حصيلة الأجر فيساعدنا فيسا في هذا الله الله يديك ونجاحك في في في دنياك وأخرك يا سفيان رضي الله عنك ممتاز ممتاز نور ما كيف الله أكبر ممتاز نور التحيد في معاملة الله مع العبد كيفما تكون لله يكون الله لك كيفما تكون لله يكون الله لك شوف إيش قال الله جل قال يا ابن آدم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا, أنا عند ظن عبدي بي ومعه إذا ذكرني قال أنا معه إيش إذا ذكرني فإن تقرب شبرا تقربت إليه زرعان وإن تقرب إليه زرعان تقربت إليه بعد وإن أتاني يمشي أتتهرات رافية يصل الله عليك يصل الله عليك يصل الله عليك ماشي سلام عليكم قال وَنَأْتَانِ يمشي أتيته هَرْوَلَةً كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فهذا كله يبين لنا القاعدة الهامة جدا ولذلك لابد أن تعلم كيف الله تعالى يعاملك وأنت إن تفقهت في ذلك علمت أن تحرك الطاعة والعبادة منك لها ما لها ما هو محسوب عند الله جل, جل علاه والمرضود والمقابل في هذا الباب نعم حفظكم ربي فلا بد من فهم ذلك حيث ما كنت مع عباد الله كان الله معك حيث ما كنت كيف ما كنت كان الله معك نعم الحقنا مستحب الحقنا مستحب لذلك قال واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين المعي هنا معي خاص لأن معيات الله معيتان معي عامة ومايا خاص المعيه العامة هي هي الإحاطة والمعية الخاصة هي معيات القرب معيات التوفيق والتسديد والنصر والتأكيد لذلك قال بأن تقوى الله عاقبته معيات الله وتكون فيها التوفيق والتسديد والنصرة على عداء الله جل في وليه واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين قال إنني معكم أسمع وأرى نعم نعم وفوق فوق ما كنت أتمنى كنت معكم في الدرس فكان لكن المشكلة الكبيرة أنه العدد سبحان الله كانت زائدة جدا الله تخبرت رضي الله عنكم قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وأحسنوا ان الله يحب المحسنين رواه البخاري عن حذيفه قال انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا إلى بايديكم الى التهلكه نزلت في النفقه ورادنا بحاتم وجاء عن ابن عباس ومجاهد الشيخ وسعيد سعيد بن جبي باعطاء الضحاك والحسن والقتاده والسدي عن نحو ذلك بقل... أن قول الله تعالى وأنفقه في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت في النفق نزلت في النفق حمل الرجل من المهاجرين من القسطنطينية على صف العدو حتى خرقه وما ومعنا أبو أليم الأنصري فقال أناس إنه ألقى بيده إلى التهلكة لأنه دخل وسط, و... وسط أهل الكفر فقال ابعيوب نحن أعلم بهذه نحن أعلم بهذه الآية إنما نازلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه الشاهد ونصرناه فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا مع شهر الأنصار نجيا فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأيضا بنصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله وكنا قد آثرناه على أهلنا والأموال والأولاد وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهم فأنزل الله جاء الله في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم يعني إن جاد فقد ألقيتم بأنفسكم إلى التهلك فكانت التهلكه ترك نصر الدين لله في الأهل والمال والولد والنفقة من أفضل الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم استغنها برهمة من أجل تجهيز جيش العسرة فانظر كيف حدث الصحابة الكرام كل أتى بما يملك فعمر الخطاب أتى بشطر ماله وكان يريد أن يسابق أبا بكر لكنه وجد أن أبا بكر قد وضع كل ماله حتى سألهم من أسلم يا ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله وجاء عثمان عفان لما جاهد الجيش والخيل والفرس قام أو لما قام خطيبا يستند الهمم للمال وضع الفدة والذهب بين هذا النبي حتى أخذ النبي يقلب فيما يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم في بسبب الله لا سيما إذا كانت في سبيل السنة ونصرة الدين هي أعظم النفقات على الإطلاق أعظمها على الإطلاق فاستدل من قال بجواز الانتحار كما يفعلون هذه بهذا الباب ما, ما حصل ما محصله أنه ألقى بنفسه وسط العدو الحق هذا ليس دليل لهم بحال من الأحوال لأن احتمالية النهجات كبيرة أما الذي يقتل نفسه هذا ويفجل نفسه هذا قاتل نفسه حتما والبوم شاسع وفرقه رسع قاتل لنفسه حقا هذا هذا قد عصى الله ورسوله ووقع في خطر عظيم أما الذي يجاهد ويناضل ويبقى حيا ثم يقتل فهذا هذا من عند الله جل جل في علاه لكن تقول بأن ألقى بنفسه إلى التالوك أما ألقى بنفسه إلى التالوك وهذه رسم التالوك وقد يقتل ويفر وهذا الذي كان يفعله الزبير يأخذ من أول سيف الأعداء إلى آخره ويدخل في في في في في في وسط المعمعان مع مع العدو ولا يقتلو بخفة يضرب منهم ويقتل من يقتل منهم قال مأبس في قول تعالى أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم لتنكأ قالفس لذلك في القتال هو في نفقه أن تمسك بيدك على النفقة في سبيل الله ولا تلقى ب... ولا تلقي يدك الى التهلكه قال واحسن إن الله بالمحسنين جعل النفقه سبيلا الاحسان وهذا حق على حقيقته لان النفقه لا تكون الا من قلب قد غفر عن الدنيا وقطعها وقد باع الدنيا باسرها لذلك المال لا يؤثر فيه دخولا ولا خروجا وتعلمون الاصل في المال انه مياد فالنفقه سبيل الاحسان لان العبد يبيع الدنيا للرحمن ويسير على ضرب الاولين والسابقين المهديين ويعلم بان ما بيده ليس ملكا له وأنو عارية عنده فينفقه أمبر عن طبيه في سبيل الله فلا فاكون هذا من الأحسان التمام أو تمام الأحسان لذلك قال بعد بعدما تضرج في مقامات الطاع ولا له نفسه وانفق في سبيل الله قال الله فوق ذلك أن تحسنه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين والأحسان من أعظم درجات ومقامات العبادة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وللاحسان سبل يسأل إليها كل صادق مخلص وكل مجتهد وكل مشاهد سائر على طريق الحق الفوائد ديننا دين السماحة والعدل ديننا دين السماحة والعدل فمن اعتد عليكم فاعتد عليكم بمثل ما اعتد عليكم واتقوا الله أن لا تزيدوا عن ذلك واعلموا أن الله مع المتقين نعم قال واتقوا, واتقوا الله وأنفقوا في سبيل الله وتلقوا بأيديكم للتهلوكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين نقف أنت فضل النفقة في نصرة الدين أسباب المحبة لله للفلاه إن الله يحب المحسنين المعيات معيتان معيات عامه ومعيات خاصة المعيات الخاصة معي معيات التوفيق والتسديد ومعيات النصر ومعيات النصر.